لفضيله الدكتور م ا ق ص ص ا شيئا نكرا قال ل أ م أقل و س ت ط ي ع معي ه النابلسي للعلوم ا ل ا ت ص ا ح م ي ه ا لفضيله ف ك ا ن ت ل م س م د راتب ا ن ا ب موسوعه ه يرد ب عدد النابلسي م أنا أعمل صالحا فأجزا للعلوم ا ل ا ف س ل ا ل ي ه ع ل م فيها س ر كذلك و ق د ع ه ا بما ل ن ا ب ع س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ه t h a n y o d